بسرعة كالضرب والموسيقى تصدح بصوت ملتفع وهم فرحون بسماعهم للمغني كان أبعد ما يفكرون فيه أن يفارق هذه الدنيا كانت الآمال تطير بأحدهم إلى أفق فسيح لا غاية له وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان انقلبت السيارة عدة مرات وصلت السيارة للدفع.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 وفيها رجلان ممرأة اخرجوا وقد احترقوا تماما ولما اراد اهل المرأة تكفينها لاحظوا ان يدها قد بثرت عادوا الى السيارة فوجدوا اليد بكاملها والعجب انها سليمة لم يمسها حر وقد ضمت اصابعها ورفعت السبابة تتشهد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 اللهم اضف اللهم احسن خاتمتنا اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اننا نسألك الخاتمة الحسنة اللهم اننا نسألك الخاتمة الحسنة فرق كبير بين تلك الخاتمة وهذه الخاتمة فرق كبير بين من يعمل لخاتمته ومن لا يعمل لها رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي منه